فما فضل ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة حتى نتشجع إ ل ي ه ا ونتحمس لفعلها و أ د ا ئ ه ا يقول النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من تبع ج ن ا ز ة حتى يصلي عليها كتب له ق ر ا ط ومن تبع ج ن ا ز ة حتى تدفن يعني صلى ودفنها شهد الدفن كتب له ق ر ا ط ا سئل النبي م ا ا ل ق ر ا ط قال جبل عظيم جبل عظيم كله من الحسنات في ص ل ا ة ج ن ا ز ة و ا ح د ة ف إ ذ ا تبعها حتى تدفن صارت جبلين من الحسنات هل ر أ ي ت م فضلا مثل هذا فمن ثقلت موازينه فهو في ع ي ش ة ر ا ض ي ة فمن ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه كم ضيعنا من الحسنات كل يوم في مقابرنا يصلى على من يصلى عليه و ا ل أ م ر يسير لو صلى ا ل إ ن س ا ن بدل مسجده مسجدا ً عند ا ل م ق ب ر ة ثم صلى ا ل ج ن ا ز ة و ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة لا ت أ خ ذ خمس دقائق بل ربما أ ق ل يدعو للميت فيها ف إ ن اراد أ ك م ل حتى الدفن له جبلان كلها من الحسنات في بعض الروايات جاءت كجبل أ ح د ومن ر أ ى احدا وعظمته وحجمه وتخيل لو كان هذا كله من الحسنات ما